فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرص يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر, لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الْيَوْمَ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تُجْزَاءُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُؤْمِنَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا نَظَّانِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ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 وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوته وأثارا في الأرض وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قويٌ شديد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 كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقول إيمانه أتقتلون رجلا, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملكون كل يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا همان بنلي صرح العلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا.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 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فَإِنْ تَدْعُونَنِي إِلَّا النَّجَاةَ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ فَتَدْعُونَ لِنِي أَكْثَرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُنَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ هُوَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ يُعْرَضُوا عَلَيْهَا غَدًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم دع ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب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 رب العالمين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 من علقه، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغ أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوافى من قبل، ولتبلغ أجنام مسمى، ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويُميت. فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كون فيكون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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذانكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبو منها ومنها تأكلون ولقٌ فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُكرؤن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ